نرى بعض المصلين إذا سجدوا باعدوا بين اليدين وأخذوا مساحة كبيرة لدرجة يتضايق بها من يصلون بجوارهم في صلاة الجماعة فهل هذا من السنة روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن بحينه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه والتجنيح والتفريج والمراد أنه ينحي كل يد عن الجنب ولا ينصقها به ومن هنا يرى بياض إبطيه يقول القرطبي والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته وقال غيره هو أشبه بالتواضع مع مغايرته لهيئة الكسلان والمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه عند السجود ويجافيهما عن جنبه وينبغي أن يكون التفريج والمجافات بحيث لا يتأذى أحد كمن يصلي بجواره في الجماعة مثلاً فالضرر منهي عنه وذلك على غرار ما جاء في التفريج بين القدمين عند الوقوف في الصلاه حيث اتفق الجميع على انه إذا كان متفاحشا اي واسعا جدا كان مكروها والله اعلم